المقرضون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على ثرر موضونة ك قينَ عَلَيهابُ تَقَابِ يَقُوفُ وَلَيْْهِم وَِلدَالُ مُخَلَّدُ بِأَكوَابِ وَأَذَال قَوَكَ إِمِ مَ ي لَا يُصَدَّونَ وَلَا يِف وفاكهة من ما يتقيرون ولحم طير من ما يشتهون وحور عين كأنثال اللؤلؤ المكنون جزاء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 في سدر مخطود وطلح مرضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا مملوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أدرا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في ثموم وحميد وظل من يحبوم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنف العظيم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 لمجمعون إلى نيقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقون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 بِلا أَمْرٍ فَأَلْقَوْا إِلَيْكَ نَفْسَهُمْ فَقَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنْ مَا لَغَرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ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 سَِّح بِسمِْ رَِّكَ العظِْيم فَلاقُ قَصمُ لِمَاواقِ نُجُ وَإِهُ ل قَسَمُلَ تَعللَمونَ عَظِي إِهُ لَ قَغآانُ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 وَلكِل تُ بَصِرُون فَلَولائِ كُنْ تُمْ غييرَ مَدينين تَرُ يَيونهَاائِ كُ تُمْ صَادِِقِ كان من المقربين فروح وريحان وجنات نعيم واما إن كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَغْلِيَةُ دَّهِينٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ